أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الثاقب والسماء نفس الإنسان الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما النجم لما مما مما الله والطارق أدراك الطارق عليها حافظ كل فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن يخرج م ن بين الصلب و ا ل ت ر ا ب إ ل س ي للعلوم ت ب ل ا ل س ر ا ر ف م ا ل ه من ناصر قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع و ا ل أ ر ض ذات الصدع إ ن ه لقول فصل وما هو بالهزل إ ن ه م يكيدون كيدا و أ ك ي د كيدا فمهل الكافرين أ ب ه ل ه م رويدا